سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كل الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كل الذي تقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الشكر كما ينبغي لعظيم فضلك وجزيل إحسانك وسعة غفرانك الحمد لله الذي بسط القبول للتائبين وفتح بابه للسائلين وستر بحلمه على العاصين الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن عصيناه نادانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا فسبحانه من إله عظيم كريم رحيم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 اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون اللهم إننا نسألك عسرا ليس بعسرا ليس بعده عسر اللهم إننا نسألك عسرا ليس بعده عسر وأمن ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك اللهم أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمةً من كل شر يا رب العالمين اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان اللهم ارفع به راية التوحيد في كل مكان واقمع به أهل الزيغ والفساد والعدوان يا كريم يا منان اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين إلهنا إلهنا يا من يكشف الضر يا من يكشف الضر ويتجلى في السحر ويجيب المضطر وينادي عباده هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا تائبون فتب علينا اللهم إنا تائبون فتبع علينا ومستغفرون فاغفر لنا وسائلون فأعطنا يا من بابه للسائلين مفتوح وعطاؤه يغدو ويروح يا من سكن تسبيحه القلوب يا من سكن تسبيحه القلوب اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين ومن خشيتك ما تبلغنا به مكانة المتقين ومن طاعتك ما تبلغنا به عليم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا يا كريم اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان كلهم معين وضهيرة ومؤيد ونصيرة يا رحيم ارحمهم يا لطيف الطف بهم يا قوي يا عزيز انصرهم بقوتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران والعتق من النيران برحمةك يا رحيم يا رحمن اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Allahu Akbar Allah, Allah.